فضيلة الشيخ أسابكم الله أرجو إجابتي على هذا السؤال إننا نعلم الكثير من تجاوزات سيد قطر لكن الشيء الوحيد الذي لم أسمعه عنه فقد سمعته من أحد طلبة العلم مؤخرا ولم أقتنع بذلك فقد قال إن سيد قطر ممن يقولون بوحدة الوجود وطبعا هذا كفر صريح فهل كان سيد قطر ممن يقولون بوحدة الوجود أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا مطلع في الفترة. سيد قطب قليلة، ولا أعلم عن حال الرجل، لكن قد كتب العلماء في ما تعلم مؤلفه في التفسير إلى القرآن، كتبوا ملاحظات عليه مثل ما كتبه الشيخ عبد الله رحمه الله، وكتب أخونا الشيخ بني المدخلي ملاحظات عليه على سيد قطب. في تفسير وفي غيره فمن احبتها يعبد راجعها جزاك الله خيرا